وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَ غون إلا تَأويلَ هل يَون إلا تأويلَ يَوم يأث تَأويلهُ يَفول إَّذينَ نَسوه مِ قَبلَلُ قَد جاءت يَوْم يأث تَألهُ يَكُ إذََث قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيع اف يشفع جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيع فايشفعوا لنا فَيَشْفَعُولَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ فَيَشْفَعُولَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون.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 يغشي الليل النهار يطلبه حفيفاً والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حفيفاً والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم جَمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين لا يحب المعتدين وَلَا تُفسِد فِيأَضِبَ عَدَ إلَاحِهَا وَدَْوه خَوْفَ وَقَمَعَ وَلَا تُِذُ فِي أَضِبَ عَ إِسْلَاقِهَا وَدَرُوه قَوْفًَا وَقَمَعَ إِ رَحمَتَ اللهَِّ قَرِيبُ مِنَ لِمُحسِدين إ <تصفيق> رحمة الله طريق مِنَ المسفدين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قَّ سَّحابًَا فِقَالًَا سُقُناَهُ لِبَلَدٍِ مَتٍِ فَأَن زَلنَ حََّ إِجَ قََّ التَّعَابًَا فِقَالًَا سُقُنَابُ لِدَرَدٍ مَجِ فأَن زَر النابِهِ لِم أفَأقْ رَج نابِ مِن كُللِتَمَات فأَن زَلناابِِم سَأقْ رَج نابِ مِ كلُل فَكَانُوا يُخْرِجُونَ الْمَوْتَى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ